الوجه الأول يبدأ حالا وهذا هو الشريط التاسع ا ا ل ل هو و و يبدأ ث ث نتابع من ف و ى اللجنة الدائمة ل ل ح و ث ا ل ل م ي ة و ا ل إ ف ت ا ء وهو الشريط التاسع ا ل من م ج م و ع ة ا ل ر ا ب ع ة م ت ا ب ع ا ل إ ج ا ا ب ة ل م ط و ل ة ل ل ج ن ة ا ل د ا ئ م ة في موقف ا ل إ س ل ا م من النصارى ا ل آ ي ا ت ا ل س ا ل ف ة التي ب د أ ت ب وقالت اليهود عزير ابن الله الآيات فيها وفي غيرها ذم لمن زعم مع كفره أ ن ا ل ج ن ة وقف عليهم لا يدخلها غيرهم وقد كذبهم في زعمهم وبين من هم أ ه ل ا ل ج ن ة حقا فقال تعالى وقالوا لن يدخل ا ل ج ن ة إ ل ا من كان هودا أ و ن ص ا ر ى تلك أ م ا ن ي ه م قل هاتوا برهانكم إ ن كنتم صادقين بلى من أ س ل م وجهه لله وهو محسن فله أ د ر ه عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون و ذ ن منهم أ ي ض ا من قتل ا ل أ ن ب ي ا ء والصالحين بغير حق وقالوا قلوبنا غلف وافتروا على مريم بهتانا عظيما وقالوا إ ن ا قتلنا المسيح عيسى بن مريم و أ ك ل و ا الربا و أ ك ل و ا اموال الناس بالباطل ومن قال إ ن الله ثالث ث ل ا ث ة وكفرهم جميعا ورد عليهم مزاعمهم ا ل ب ا ط ل ة وتوعدهم بالعذاب الاليم أ ل إلى غير ذلك ي غير م من آ ا الدالة على ثنائه تعالى ت على على ج ا اليهود النصارى بصفات جعلتهم أهلا للثناء عليهم والفوز بالسعادة والنعيم المقيم وذلك في موطيع خاص جماعة أخرى من كلا الفريقين ع وعصفهم جعلتهم عليهم ة من ومن موطيع من وذنه وذلك في أخرى ووصفهم بصفات استوجبوا بها سخط الله ولامته و أ ل ي م عقابه لهذا يتبين أ ن ا ل إ س ل ا م وقف من اليهود و م ل ص ا ر موقف إ ن ص ا ف وعدل و أ ن ه لا تناقض بين نصوص الكتاب و ا ل س ن ة في ا ل إ خ ب ا ر عنهم ثناء و ذ م ة ف إ ن من أ خ ن ى عليهم يختلفون اختلافا بينا عمن د م ه م فالذين يتبعون الرسول النبي ا ل أ م ي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في ا ل ت و ر ا ة و ا ل إ ن ج ي ل ي أ م ر ه م بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم أ س ر ه م و ا ل أ غ ل ا ل التي كانت عليهم امتثالا لقوله تعالى يا أ ي ه ا الذين آ م ن و ا آ م ن و ا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أ ن ز ل من قبل أ و ل ئ ك الذين وسعتهم ر ح م ة الله وحق فيهم ثناؤه و أ و ل ئ ك هم المفلحون أ م ا الذين كفروا بالجميع أ و آ م ن و ا ببعض وكفروا ببعض وحرفوا ما أ ن ز ل في ا ل ت و ر ا ة أ و ا ل إ ن ج ي ل إ ل ى آ خ ر ما تقدم بيانه وما في معناه ف أ و ل ئ ك الذين ذمهم الله وحقت عليهم ك ل م ة العذاب و أ و ل ئ ك أ ص ح ا ب النار هم فيها خالدون وعلى هذا فلا تناقض بين نصوص ا ل أ خ ب ا ر عنهم ثناء على من هم أ ه ل لذلك واعترافا بقدرهم و إ ن ز ا ل ا لهم منازلهم مع ذم آ خ ر ي ن منهم لسوء سيرتهم وفساد عقيدتهم وتغييرهم وتبديلهم لما أ ن ز ل إ ل ي ه م من ربهم أ و تقليدهم من فعل ذلك من أخبارهم أراد تأمل والأحاديث ورغبانهم على غير هدى وبصيرة ولا نسخ فيها لعدم تنافيها بل بعضها يصدق بعضا ومن أراد المزيد فيرجع إلى كتاب ولا فيها تنافيها المزيد الله وسنة رسوله فإن من تأمل آيات القرآن والأحاديث الصحيحة من الرسول غير فيرجع رسوله هدى الله عليه لعدم ومن من من وسلم وسنة نسخ فإن على إلى صلى يصدق ولم ط ع على ا ا ا صح من ل ت ر يتبع خ و ر أ من ا ل ص ب يتبع ي ة ولن الهوى تبين له الحق واهتدى الى سواء السبيل وبالله الله محمد وصحبه اليهود والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد يعتبرون على كفارا ويعاملون م ع ا م ل ة الكفار في أ ح ك ا م الدنيا و ا ل آ خ ر ة ولا ينفعهم تمسكهم بدينهم مع كفرهم بما جاء به نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم السماوية والقرآن يقول نبينا السابقة الله سؤال إذا كان الإسلام ناسخا للأديان السماوية السابقة والقرآن الكريم على محمد ل ن ت غ ي ي ر ا ل إ س ل ا م دينا فلن يقبل منه وهو في ا ل آ خ ر ة من الخاسرين وبين ّ كذلك كفر أ ه ل الكتاب من اليهود والنصارى ب آ ي ا ت ك ث ي ر ة فلماذا لم يعاملهم ا ل إ س ل ا م معامله ة الكفار بل أجاز بل ل م ا ل ب ثبوت وبطلانها ق ا أديانهم تحريفها ء على مع ك م منهم طعامهم ا أجاز لنا الزواج منهم وأكل طعامهم. وهل النصارى وأكل وهل ف ي هذه ا ل عليهم وصف أهل الكتاب ولهم نفس الحكم أ ي ينطبق ا م نفس وصف جواب الحمد لله وحده و ا ل ص ل ا ة والسلام على رسوله و آ ل ه وصحبه وبعد اصول الدين التي جاء بها ا ل أ ن ب ي ا ء واحده ة و ي دين الدين وهي وهي التي عند فقد إن النسخ جعلنا منكم ومنهاجة الإسلام قال الله تعالى إن الدين عند الله الإسلام وأما فروعه وهي الشرائع فقد تختلف وهي التي تقبل النسخ. قال الله تعالى تختلف تقبل لكل فروعه شدعة、ومنهاجة. و ك ث ب ت عن أ ب ي ه ر ي ر ة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أ ن ه قال أ ن ا أ و ل ى الناس ب أ ي س ى بن مريم في الدنيا و ا ل آ خ ر ة و ا ل أ ن ب ي ا ء إ خ و ة ل ع ل ا ت أ م ه ا ت ه م شتى ودينهم واحد رواه والبخاري وغيرهم للبخاري ومسلم وأبو داود واللطب والذي يقع فيه النسخ إنما هو الفروع للأصول النسخ إنما قال الله تعالى فيه أحمد يقع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 أم كنتم ش ه د اباح ء إذ حضر ي ع ق و ل قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله وإسماعيل م ما من إبراهيم و تعبدون و ت إذ إ آبائك بعدي نعبد س الله ق وإسحاق إ ه ا واحدا ونحن م س للمسلمين م و ن ثانيا أباح ا ل ل ل ه أ ن ي أ ك ل و ا من طعام الذين أ و ت و ا الكتاب وهو ذبائحهم بقوله في س و ر ة ا ل م ا ئ د ة وطعام محصنين محصنين غير مسافحين ولا متخري فاشترط متخري أخدام في الزواج بالكتابيات ان يكن حرائر عفيفات سواء كن يهوديات او نصرانيات مع ان الله تعالى اخبر عن اليهود والنصارى في نفس ا ل ص و ر ة ل أ ن ه م كفار قال تعالى لقد كفر الذين قالوا إ ن الله هو المسيح ابن مريم ا ل آ ي ة وقال تعالى وقالت اليهود والنصارى نحن أ ب ن ا ء الله واحباؤه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 للهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو ك ل ه المشركون ا وقال تعالى لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة ونحو ذلك في نفس السورة ثالثا خص الله أهل الكتاب اليهود والنصارى بأكل وزواج المؤمنين بالحرائر العفيفات من نسائهم. والاكتفاء بأخذ الجزية منهم بقوله كفر في نفس فبائحهم وزواج نسائهم بأخذ إن ونحو من منهم خص ق ا ت ل ا ل ذ ي ن لا يؤمنون بالله ولا باليوم ا ل آ خ ر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين اوتوا الكتاب حتى يعطوا ا ل ج ز ي ة عن يد ه م وهم صاغرون خصهم بذلك ل أ ن ه م أ ه ل كتاب و أ ق ر ب و ا إلى الى م م من ل الكفار ن سواهم ولذا المؤمنون بغلبهم ع الفرس ونصرهم عليهم بعدما غلبوا وأقرهم الله عليهم على ذلك ونصرهم وأقرهم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 ولم, يجز لهم ولم ياذن ج ز لهم س ب ح ن ه به ومارتكبوه البقاء الكفر على لهم في ذلك و إ ن م ا شرع لنا ترك قتالهم وعدم أ س ر ه م اذا هم اعطوا الجزيه عيد وهم صاغرون سؤال هل إ ذ ا كان الدين المسيحي الحالي هل هو صحيح أ م هو محرف فيه وما الدليل من الكتاب و ا ل س ن ة على ذلك جواب الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد الدين المسيحي حرفه النصارى عما كان عليه أيام نبيه مئيسى عليه السلام بدليل أنهم قالوا المسيح ابن الله وقالوا إن الله ثالث ثلاثة لله على رسوله وآله عليه عليه بدليل وحده وصحبه حرفه مئيسى أنهم وبعد نبيه إن وقد رد الله ذلك و ك ف ر ه به قال الله تعالى و إ ذ قال الله يا عيسى بن مريم أ ا ن ت قلت للناس اتخذوني وامي ن الهين الها ي من دون الله قال سبحانك ما يكون لي ان اقول ما ليس لي بحق ان كنت قلته فقد علمته م الا ق ت لهم ل إ ما أ م ر ت ن ي به أ ن ي ع ب د و ا الله ربي وربكم الايه آ ي غير ة إلى ذلك من ل ولله ل ن ص ص و و ا ت ف ق وصلى ل ل ا على أعداء عليه وآله وصحبه وسلم سؤال من هم أهل الكتاب حاليا؟ فالنصارى الصليبيون مثلثون فهم بالله واليهود قتلت الأنبياء أعداء محمد صلى الله عليه وسلم بالله لقولهم نبينا من مشركون مشركون وصحبه محمد هم فهم محمد نحن أ ح ب ا ء الله واياد الله مغلوله إ ل ى آ خ ر ه والكتاب محرف كما هو معروف إذن أجيب من فضلكم بصراحة صريحة ازيلوا جزاكم الله خيرا حيره ا ل م ت ح ي ر ي ن جواب ا ل ح وحده وصحبه م والسلام هم د لله والصلاة على رسوله وآله وصحبه وبعد أهل الكتاب ل وبعد ا ي ه و و د ا ل ن ص ا ر شركهم ى مع وقد كان هذا الشرك موجودا فيهم وقت نزول ا ل ق ر آ ن على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فقد أ خ ب ر سبحانه عن ت أ ل ي ه النصارى المسيح عليه السلام و ج ع ل ه م إ ي ا ه إ ل ه ا مع الله يعبدونه معه فقال تعالى لقد كفر الذين قالوا الله المسيح اليهود قالوا الله كفر كما نريم أخبر عزير إن بن عن أنهم هو بن و أ خ ب ر سبحانه عن أ ه ل الكتاب جميعا أ ن ه م اتخذوا أ خ ب ا ر ه م ورهبانهم أ ر ب ا ب ا من دون الله فقال تعالى وقالت اليهود عزير بن الله وقالت النصارى المسيح بن الله ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا يؤفكون اتخذوا ورغبانهم دون والمسيح قبل قاتلهم الله النصارى المسيح الله الذين الله أنا أخبارهم أربابا الله ذلك عزير مريم بن بن بن من من وما امروا الا ليعبدوا الها واحدا لا اله الا هو سبحانه عما يشركون وقال تعالى قل يا أ ه ل الكتاب تعالوا إ ل ى ك ل م ة سواء بيننا وبينكم أ ل ا نعبد إ ل ا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون الله ف إ ن تولوا فقولوا اشهدوا ب أ ن ن ا مسلمون فاخبرنا سبحانه عن قولهم بالتثليث ونهاهم عنه فقال تعالى إلى, لكم إنما الله إله إلى غير ذلك من الآيات التي تدل على شركهم وكفرهم وقت نزول الوحي وقد سماهم أهل الكتاب في غير من القرآن وبالله التوفيق غير غير في شركهم وكفرهم كتاب من سماهم موضع من وقت وقد وصلى وآله وصحبه الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال ل م س إ ن كان لنا جيران كفار اي نصارى فكيف نعاملهم إ ن قدموا لنا هدايا نقبلها منهم وهل يجوز لنا أ ن نظهر لهم سافرات الوجوه أ و ان يروا منا أ ك ث ر من الوجه وهل يجوز لنا أن نشتري من جواب الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد لله لنا البائعين النصارى الحمد على نشتري أن من أ ح س ن وقد ا كانوا نصارى فإذا أهدوا نباحة فكافئوهم عليها إلى إليكم وإن إليكم من منهم أحسن هدية و قبل الهديه ن ب ي صلى ل ل ا عليه وسلم ل ه ا ة من عظيم الروم و و وقبل نصرانين الهدية من اليهود وقال تعالى لا الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم إليهم الله المقصطين دياركم وتقصتوا ينهىكم في يخرجوكم يحب عن من أن إن تبروهم إ ن م ا ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين و أ خ ر ج و ك م من دياركم و ظ ا ه ر و على إ خ ر ا ج ك م أ ن تولوهم ومن يتولهم ف أ و ل ئ ك هم الظالمون ويدوذ يدوذ وما ونحوهم قوله وأن يكشف يتظاين في تشتري تحتاجين لك أن تظهر أمام نسائهم بما أن تظهر به أمام النساء المسلمات الملابس العلماء المتاع المباحة أن أمام أن أمام أصح نسائهم من منهم من تظهر تظهر به به بما مما ما وبالله التوفيق وصلى وآله وصحبه و نبينا الله على محمد سؤال ل م س رجل كان مسلما ثم ارتد عن ا ل إ س ل ا م ومات على ذلك فهل نستطيع أ ن نقول ب أ ن ه كافر وما وأن جواب وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعض حكمه مرتد الإسلام مثلا اللهم الحمد الله اغفر له له ذنبه لله نستغفر نستطيع في على أن من كان مسلما ثم ارتد عن ا ل إ س ل ا م فهو كافر يستتاب ث ل ا ث ة أ ي ا م ف إ ن تاب و إ ل ا قتل ولا يجوز الاستغفار له إ ذ ا مات على الرده ل ل ق و ت ع ا لقوله ى ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين كان والذين يستغفروا كانوا للنبي أن ولو أولي ر ب بعد ما تبين أصحاب ا ما الجحيم من لهم أنهم ب ا ل ا ل تعالى و وصلى ف ي ق الله ل ى ن ن ب ي محمد و آ ه وصحبه وسلم سؤال ماتوا سؤال لأجداد ل ع الشرك فهل يستغفر أن لهم أ م لا جواب الحمد لله وحده و ا ل ص ل ا ة وسلام ا ل على رسول ه و آ ل ه و ص ح ب ه و ب ع ط ل ا يجوز ا ل م س ل م أ ن يستغفر ل أ ج د ا د ه و لا ل غ ي ر ه م إ ذ ا كانوا قد ماتوا على الشرك لقوله تعالى ما كان لنبي ل و ا ل ل ذ ي ن آ م ن و ا أن يستغفروا للمشركين و ل و كانوا أ ل يقربا من بعد ما تبين لهم من بعد ما تبين لهم أ ن ه م أ ص ح ا ب الجحيم و بالله التوفيق صلى وصحبه الله على وآله نبينا محمد و سؤال ل م س ما الحكم فيمن يقول يلعن دين كارتر يقصد به الرئيس ا ل أ م ر ي ك ي السابق أ و ل ي س في هذا اللفظ سب لدين ل سماوي م ن ز ل قبل نبينا محمد صلى الله عليه وسلم جواب الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد اللعن هو طرد والإبعاد الحمد اللعن الله لله على رحمة طرد عن ولعن دين من ا ل أ د ي ا ن ا ل س م ا و ي ة كفر ويجب نصح, نصح من صدر منه ذلك وبيان أ ن ه كفر ف إ ن اصر على السب بعد بيان الحكم فهو كافر إ ل ا ان يكون قصد بدين كارتا ما عليهم نصارى اليوم ب ا ه وأنه ل م م ه اتباع محمد صلى الله عليه ل الصارم م س ت و ل على ش ا ت م ا ل ر س و ل ف ف ي هل من ا أ ي في ه ذ الاسلام ا م م و و ض ع لا تكاد تجده في غيره وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله تكاد نبينا تجده محمد غيره وصحبه في و م س ؤ ل هل ل ل ا ا إ س يسمح لنا ج م ا ع ة المسلمين أ ن نتعود عادات أ و نتقلد تقاليد غير إ س ل ا م ي ة ك ا ل أ و ر و ب ي ي ن وتقاليدهم في لباسهم و أ ف ر ا ح ه م وليسمح للعروس أن يدخل على نساء الآخرين نساء أن والمصور و ر ا ء ه سواء كان عربيا أ م أ ج ن ب ي ا وليس ل ل ع ر و و س ل ا للمصورين ل ع ا ق ة تجعلهم محارم لهؤلاء النساء جواب الحمد لله وحده الصلاة والسلام لله على رسوله وآله وحده وصحبه وبعد يجب على المسلمين والمسلمات أ ن يحرصوا على ا ل أ خ ل ا ق الاسلاميه إ س ل م ي ي ة وأن ي ر و ا ع ى منهج ل ل إ س ا ف أ ف ر ح م وأطرحهم ولباسهم وطعامهم وشرابهم وجميع شؤونهم ولا يجوز لهم ان يتشبهوا بهم في الطعام بان ياكلوا بشمالهم أ و ي أ ك ل و ا مختلطين رجالا ونساء يتبادلون تناول الطعام على ا ل م ا ئ د ة وليسوا محارم لهؤلاء النساء ويتبادلون كذلك كلمات المرح و ا ل ت س ل ي ة و ا ل م د ا ع ب ة كل مع غير زوجته أ و محرمه ولا يجوز للمسلمين والمسلمات أ ي ض ا أ أي ن يتشبهوا بالكفار في عاداتهم في ا ل أ ف ر ا ح ب أ ن يدخل الرجل على عروسه ومعه المصور وحولها نساء ا ل ن ح ا ر م واجنبيات ف ي أ خ ذ لهن ص و ر ة أ و صورا على أ ش ك ا ل م خ ت ل ف ة زينة فإن في ذلك الكثير من تصوير ذوات الأرواح وكشف من للأجانب الأجانب على زينة نساء الباطنة الكثير تصوير ذلك ذوات الشر الأرواح المصورات واطلاع على في أ ب ه ى و أ ج م ل ما تكون من ا ل ز ي ن ة واختلاط الرجال بالنساء وقد حرمت ا ل ش ر ي ع ة ا ل إ س ل ا م ي ة ذلك ونهت عن تشبه المسلمين والمسلمات بالكفار فينبغي للمسلمين رجالا ونساء أن يحافظوا فإنه للمسلمين ونساء التشبه رجالا على دينهم وأن يسيروا وأن أن على دلنا نهجه القوين شر نتشبه عاداتهم يجوز تكون فتنة و في ف الأرض سؤال ا وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا د محمد كبير وصحبه وصلى وآله وسلم على س ما هي ا ل م ش ا ب ه ة المنهي عنها هل هي فيما يخصهم فقط أ م فيما قد أ ص ب ح م ن ت ش ر ة ويفعله المسلمون والكفار ن كان المسلمين ج ي يفعله في ة وهل الساق إذا فقط دون عدولهم يصبح أ ي ض ا من ا ل م ش ا ب ه ة إ ذ ا فعله عدو ل المسلمين ما هو حكم لبس البدل الافرنجيه إ ف ر ن ي ة على ل الذي ا ج ي ع ل غالبية الناس الآن للمسلمين ل ه ا ا أو ك ف هل هو مشابهة و فقط إ كان فيه مشابهة بالكفار مشابهة فما فيه هي ر د ة ا ل ت ح ر م أو ا ا ل ك ر ة كراهة العورة هل هناك كراهة أيضا حيث إن البنطلون يجسم العورة إذا كان هناك كراهة فهل هي كراهة تنزيهية البنطلون إن كان أيضا إذا تحريمية أم حيث يجسم و م الجواب ا ع و المقصودة ر ة ا ل ب ت س ي هي م هل ل ا ع ر ل ل والفخذ أيضا؟ وإن أمكن تلافي هذا الأمر وهو تجسيم العورة المغلظة والفخذ م أم أمكن تجسيم غ ظ ة أيضا هي هذا وهو وإن ق الضيقة الساق قليلا د موجودة الحمد وحده وبعد المراد ر الكراهة رسوله الكفار المر الإمكان باستعمال البنطلونات الواسعة وما حكم لبس البنطلونات الضيقة أو المضبوطة تماما بحيث لا يكون فيها عن إلا قليلا؟ جواب الحمد لله وحده والصلاة والسلام بمشابهة فهل تظل لبس لله على وآله حكم يكون عن بحيث وصحبه وسع أو المنهي عنها مشابهتهم فيما اختصوا به من العادات وما ابتدعوه في الدين من عقائد وعبادات كمشابهتهم في حلق وشد الزنار وما اتخذوه من المواسم والأعياد والغلوي في الصالحين بهم حول قبورهم لهم وشما مثلا تعظيما وشد اللحية الزنار اتخذوه والأعياد والغلو الصالحين بالاستغاثة والطواف والذبح الناقوس الصليب العنق البيوت اتخاذه باليد واعتقادا لما له وتعليق يعتقده في في في حلق حول على ودق أو أو النصارى ويختلف حكم مشابهتهم فقد يكون كفرا كالتشبه بهم في ا ل ا س ت غ ا ث ة ب أ ص ح ا ب القبور والتبرك بالصليب واتخاذه شعارا وقد يكون محرما فقط كحلق ا ل ل ق ي ه وتهنئتهم باعيادهم ا اللباس فالأصل في أنواع اللباس الإباحة لأنه من أمور العادات قال تعالى من من أمور لأنه في قل الله التي لعباده من حرم زينة الله التي أخرج ويستثنى ا ل ط ب ا الرزق الآية ت من ي و من ذلك ما دل الدليل الشرعي على تحريمه أ و كراهته كالحرير للرجال والذي يصف ا ل ع و ر ة لكونه ش ف ا ف ة يرى من ورائه لون الجلد أ و ككونه ض ي ق ة يحدد ا ل ع و ر ة ل أ ن ه حينئذ في حكم كشفها وكشفها لا يجوز وكالملابس التي هي من سيما الكفار فلا يجوز لبسها لا للرجال ولا للنساء لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن التشبه بهم وكلبس الرجال ملابس النساء ولبس ك النساء ر ج ا ملابس ا ل ل و ل بالرجال س ن س ملابس ا ا ء ل لنهي النبي صلى الله عليه وللباس س م عن تشبه ا ر ج ا ل ل ن المسمى ء و ا ن س وللباس ا بالرجال ا ء ل بالبنطلون والقميص مما يختص لبسه بالكفار بل هو لباس عام في المسلمين والكافرين في من البلاد لبس بعض البلاد اللباس المسلمين والكافرين والدول النفوس ذلك لعدم الألفة ومخالفة هو سكانها وإنما عام عدد من من في في تنفر في في كثير وإن موافقا كان من ذلك لعادة ا ل م غيره سؤال ل لكن م ي ن جاء تعليل و اعفاء ا ل ل ح ي ة و ا ل ص ل ا ة في النعال أغير ذلك ب م خ ا ل ف ة اليهود والنصارى والمجوس فهل نترك مثل هذه الأحكام المذكورون فعلها أولئك هذه إذا جواب الحمد لله وحده و ا ل ص ل ا ة وسلام ا ل على رسول ه و آ ه ل ه وصحبه و بعد خير الهج ه ج ي محمد صلى الله عليه و سلم و من هجي صلى الله عليه و سلم أ ن ه ي ع ف ي لحيته و أ م ر بيا فائها و هو بذلك م م ت ث ل ل أ م ر الله بالاقتدائي ب إ خ و ا ن ه المرسلين قبل ه و منهم ه ا ر و ن على نبينا و علي ه و على جميع ا ل أ ن ب ي ا ء و المرسلين ا ل ص ل ا ة و ا ل سلام و ك ا ن ذ ا ل ح ي ة قال تعالى أولئك اما ل الله ذ ي ن هدى فبهداه ق د ه و أ م التعليل الذي ذ ك ر ه صلى الله عليه وسلم فهو لبيان مخالفتهم لهدي ا ل أ ن ب ي ا ء والمرسلين قبله فهو ينهى عن الاقتداء بهم في مخالفتهم وليس المراد ترتيب الحكم على ا ل أ ئ ل ة وجودا أو ع د م او فهم إذا ف فهم ر و ا لحاهم م ت ب عدما ن في هذه الجزئية هذه ه ل ي ن من قبلهم من ل ل صلى الله عليه وسلم الذي أصله الله إلى الإنس والجن ر وأخيرهم س محمد و م ا ا ل ص ل ا ة في ا ل ن ع ا ل فهم لا ي ص ل و ن في ن ع ا ل ه م بناء على ق و ل ه ت ع ا ل ى خ ط ا ب الموسى ف ا ح ل ا ع ل ي ك إ ن ك ب ا ل و ا د ي ا ل م ق د س ط و ى و ق د ت ق ر ر أ ن شرعان قبلنا ش ر ع لنا ما لم يرد في شرعنا نسخه وفي هذه ا ل ج ز ئ ي ة ا ل ن س خ ح ا ص ل ب ف ع ل رسول صلى الله عليه وسلم من ا ل ص ل ا ة في ا ل نعلي ا ذ ا كانتا ط ا ه ر ت ي ن و أ م ر ه بذلك وكونهم لا يصلون في نعالهم و مخالف لهدي الرسول صلى الله عليه وسلم الذي هو رسول لهم أ ي ض ا بدليل قوله تعالى الله عليه وسلم فلا يصح أن نهدر هذه السنة بناء على موافقتهم لنا فيما سنه لنا رسولنا عليه الصلاة والسلام وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا عليه وسلم على عليه وصلى على وآله وسلم نهدر هذه سنه وصحبه يصح محمد أن سؤال في بعض ا ل أ ح ي ا ن أ ق و م ب ا ل ك ت ا ب ة إ ل ى بعض الهيئات ا ل ن ص ر ا ن ي ة ا ل م ن ت ش ر ة في لبنان ومصر وفرنسا وسويسرا و إ س ب ا ن ي ا وغيرها وهم يرسلون لي بعض نشراتهم وكذلك بعض الأسئلة عليها ومن باب أو الحصول معلومات أقوم يريدون يجوز جواب وحده نشراتهم عليها عنهم هذه فهل لله كما الحمد لي التسليح بالرد الأسئلة الأسئلة على على ذلك؟ بعض بعض باب والصلاة و ا ل سؤال ل على رسوله وآله وصحبه وبعد. إذا كان الأمر كما ذكر من طلب النشرات والإجابة عليها للتسلية فلا يجوز. وإن كان طلبها للرد عليها وإظهار مثالبها وكشف حقيقتها وبيان الحق فيها فلا、حرج. وبالله التوفيق وصل الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم ا إذا كان كما كان وإظهار حقيقتها وبيان فيها نبينا م من محمد وبعد ذكر حرج س وصحبه يجوز وإن وكشف وصحبه ما حكم ق ر ا ء ة ا ل إ ن ج ي ل جواب الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد الحمد لله على ا ل ك ت ب ا ا ل س م ن ي ة ا ل س ا ب ق وقع ة ف ي ه ا ك ث ي ر م ن ا ل ت ح ر ي ف و ا ل ز ي ا د ة و ا ل ن ق ص ك م ا ذ ك ر ا ل ل ذلك فلا ه ي ج و ز للمسلم على يقدم أن ق ر ا ء ت ه ا و ا ا ا ل ل ل ط ع ع ي ه ا إلا إذا ك ا ن م ن ا ل ر ا س خ ي ن في ا ل ل ع م و ي ر ي بيان د ما و ر د ف ي ه ا م ن ا ل ت ح ر ي ف ا ت و ا ا ل ت ض ر ب ب ي ن ه ا و ب ا ل ل ه ا ل ت و ف ي ق و ص ل ل ى ا ل هناك على ب ي ن محمد وآله وصحبه وسلم وصحبه بدء وآله ل ا ا ف ر ي ا ل ل س سؤال م نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بدء الكفار بالسلام فهل هذا النهي يقتصر على قول السلام عليكم ورحمه ة ا ل ل لهم أم هو نهي يشمل كل هو نهي أم م الله د ة ب ا ت ح ي ة و ه يجوز لي جاريا النصراني أن أبدأ بغير السلام الصلاة و ا ا لا بداءة ا ل ل على رسوله وآله ل س م وبعد وصحبه يجوز ك ف ر بالسلام لما ثبت لما من حديث أبي غريرة رضي انس ل ل ه ع ه أن ر و وسلم اليهود ل الله صلى الله عليه وسلم قال لا ا ص تبدأ ن رضي ى بالسلام فإذا ا لقيتم أحدهم في ف طريق إلى عضيقه رواه مسلم. وفي حديث رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم س سلم ل عليكم أهل الكتاب فقولوا وعليكم رواه البخاري م م إذا رواه و فيرد عليهم بما دل عليه الحديث وهو ان يقال وعليكم ولا ب أ س ان يقول للكافر ابتداء كيف حالك كيف أ ص ب ح ت كيف أمسيت ونحو ذلك ذ إ امسيت دعت الحاجة إلى ذلك صرح بذلك صرح ج ع العلم ع من منهم أهل أبو ل ا ا ب ش خ الإسلام ابن ي ي التوفيق وصل الله على نبينا في في أعيادهم؟ م رحمه محمد وآله وصحبه وسلم سؤال ما حكم الإسلام ة تهنئة نصارى وصحبه الله وبالله الله وآله سؤال وصل على لأنه عندي خالي عندي جواب ا الأفراح ر ه يهنئه صليبي في ف ي ل خالي وكل أ أيضا أوائيد ع ي يهنئ في ا ا د وهو ن فرح م س ة ه لا ه ذ جائز المسلم ا تهنئة ن ن ل ل ص ر يجوز والنصرانيين وأفراحهم أفتوني أعيادهم للمسلم في ز ا الله خيرا ك م ج ا الحمد لله وحده والصلاة والسلام لا ب وصحبه وبعد لله على رسوله وآله وحده و ي ج للمسلم ت ه ن ئ ة النصارى ب أ ع ي ا د ه م ل أ ن في ذلك تعاونا على ا ل إ ث م وقد نهينا عنه قال تعالى ولا تعاونوا على ا ل إ ث م والعدوان كما أ ن فيه ترددا إ ل ي ه م وطلبا لمحبتهم و إ ش ع ا ر ا بالرضا عنهم وعن شعائرهم وهذا لا يجوز بل الواجب إظهار لهم وتبيون بغضهم صاحبة العدوة لهم لأنهم الله جل وعلا ويجعلون له وولد قال تعالى إظهار يحادون ويشركون معه غيره لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم ا ل آ خ ر و د و ن من ح د الله ورسوله ولو كانوا آ ب ا ء ه م أ و أ ب ن ا ء ه م او إ خ و ا ن ه م أ و أو عشيرتهم أ و ل ئ ك كتب في قلوبهم ا ل إ ي م ا ن و أ ي د ه م بروح منه ا ل آ ي ة وقال تعالى قد كانت لكم أ س و ة ح س ن ة في إ ب ر ا ه ي م والذين معه